أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائلين والقائلات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيرون والذائرات أعد الله لهم نعفرا وأجر عظيما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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي, لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا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 الذين يملغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن, ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لك حتمر مؤمنات ثم طلقتمه من قبل أن تمسوه فما لكم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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْتِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَا لِبَثِّ غَيْثٍ مِّن نَّعْسٍ فَلَن جُنَاحٌ عَلَيْكَ لَذِك अَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُنَّ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحوا ولا أن تكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفه فإن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهم في آباءهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لئلا يلته المُنافقون والذين في قلوبهم نرذو والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليل ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذي دخلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 تقلبو جههم حين يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل. رَبَّنَا آتِهِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أعرضنا الأمالات على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان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 افَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ أَمْطَارًا أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبم معه والطير وأنا له الحديد أن يعمل سبقاته وقدر في السرد وعمل صالحة إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي وَمَن يَزِق مِنْهُم عَنْ أَمْرٍ نُذِقُهُم مِنْ عذابِ السَّعيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّوَاسِيَاتِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي كل خمط وأثن وشيء من صدر قليل ذلك جزئناهم بما كفروا وهل نجاز إلا الكفر؟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 وما كان له عليهم من سلطان إلا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حافظ.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 حتى إذا فزعوا قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير